لآن ل ا ق ر آ ن أعوذ ب ا ل ل ه من ا ل شركه ي ط ا ا ن دعويه ن ي ر د دعا ر ب ه ن ي ب ا إ ل ي ه ثم إ ذ ا خوله ن ع م ة م ن نسي ما كان ه ي ما د ع و إليه م ن قبل ا ج ع ل لله ت م ا د ا 「こんなこと言ってくれているのかな?」 يحذر الآخرة و ي ر ج و رحمة ر ع ه قل هل يستوي ا ل ذ ي ن ي ع ل م و و ن ا ل ذ ي ن ل ا ي ع ل م و ن ن إ م ا يتذكر و ل ا س ل ب ا ب عبادي قل الذين يا آ م ن و ه م ح س ن و ا في ه ذ ه ا ل د ن ي ا حسنة وأرض ا للعلوم ه و ا س ة الاسلاميه اسماء الله ا ل م س ل م ي ن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 ذلك يخوف الله به عباده يا ع ب ا د فاتقون والذين جتنبوا الطاغوت أ ن يعبدوها و أ ن ا ب و ا إ ل ى الله ل ه ا ل م ش ر ى فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أ ح س ن ه وَاللَّذِينَ ا ه ه د موسوعه م أُولُو ا ل أ َ ل ب ن ا ب ل َ ي ْ ه ِ ك َ ل ِ م َ ة ُ ا ل ْ ع ََ أَفَأَنْتَ ذ ا ب ِ ت ُ ل ُ م َ ن ْ فِي ا ل ن َّ ا ر ِ ل َ ك ِ ن ا ل َّ ذ م ي َّ ه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 ف و ي ل ل ل ق ا س ي ة ق ل و ب ه م م ن ذكر ا ل ل ه أولئك ف ي ل ا ل مبين ا ل ل نزل ه أ ح س ن ا ل ح د ي ث ك ت ا ب م ت ا ا ب ه م ث ن ي قشعر م ن ه جلود الذين يخشون ربهم ثم موسوعه تلين ل ج د ه م النابلسي للعلوم ن يضرر الاسلاميه أ ف ن ت ق ي ب و ج ه العذاب ي و م ا ل ق ي ا م ة و ق ي ل ل ل ظ ا ل م ي ن ذ و ق م ا كنتم ت ك س ب كذب و ن ا ل ذ ي ن م ن ي ه ا ه م ا ء الله ا ل ر و ن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 الله م ت ل ا رجل ا في ه ش ر ك ا ء م ت ش ا ك سون ورجل س ل ا ل رجل هل يستويان مثلا ا ل ح م د ل ل ه بل أ ك ث ر هم لا ي ع ل م و ن إ ن ك م ي ت و إ ن هم م د ت و ن ث م なんでこんなことがあったの